أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وبتقو ما كتب الله لكم وكلوا وشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل